سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بصرنا بعيوبنا كلها و أ ج ر ن ا من خزي الدنيا ومن عذاب ا ل آ خ ر ة اللهم اهدنا واهد ن ا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اصلح فساد قلوبنا واصلح ذات بيننا و أ ل ف بين قلوبنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و ا ل س ل ا م ة من كل اثم و ا ل غ ن ي م ة من كل بر والفوز ب ا ل ج ن ة و اللهم ن من ج ا ا ة ن والنجاة من النار والنجاة من النار ا ا ر ل ل أ ص ل ح لنا ديننا الذي هو ع ص م ة امرنا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل واجعل الموت وإن الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة بعبادك كل لنا كل في خير أردت من سر فتنه فقبضنا إ ل ي ك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار ربنا انك ما تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار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 إ ن ك لا تخلف الميعاد اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ل ي ل ة القدر ا ل م ب ا ر ك ة اللهم بلغنا ل ي ل ة القدر ا ل م ب ا ر ك ة اللهم ارزقنا حسن صيامها وطول قيامها و م ر د ه ا ومغفرتها برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل في آ ب ا ئ ن ا نورا وفي امهاتنا نورا وفي زوجاتنا نورا وفي عقولنا نورا وفي لحمنا نورا وفي عظمنا نورا وفي قلوب ن و ا وعند ا ل ه م ا ن و ر و دينك و ك ت ا ب ا وسنه نبيك محمد ت ك يا صلى ج الله و ا إ ك ر ا ا ل ي ه م وسلم ر وبارك ر و ف ج على نبيك محمد ص ن ى الله عليه وسلم وبارك ع ل ا ن ا ي ك محمد صلى ا ل ل و عليه وسلم و وأهلك أعداءنا، وأهلك أعداءنا، اللهم لا تردنا ونحن ندعوك اللهم لا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيب رجاءنا ونحن نرجوك اللهم أ ح س ن لنا الختام اللهم احسن لنا الختام اللهم احسن لنا الختام واجعل خير أ ع م ا ل ن ا خ ر ا ت ي م ه ا وخير أ ي ا م ن ا يوم أ ن نلقاك فيه برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا ر ل ه الهدى الله. ل اللهم اجعلنا ل من ش ن ب ه ا ا و ن ف ع ن ا ب ق و ل ه غير ز ق ن ا فضلها ب ر ح م ك ي ا ذ ا الجلال ا ل و ك ر ا م ا ل ل ه م ر ح م ن ا اذا ج ت علينا السكرات القوة والقدرات وهوات ر ح م ن ا اذا نزل منا هادم نزل اللدات ومخرق اللهم ج م وميتم ا ا ا ع ت ب والبنات ن ن ي ا ل ل ا س ت ر ح ل ن ا اللهم استر و ل ن ا واستر عيوبنا و ب ت ن ا عنا د ل م م ا ت و ت ب ن ا ع ن د ا ل م م ا ت ب ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم خف ح س ا ب ن موسوعه ر حسابنا ا ل ن ا ث ب ت ع ل س ا للعلوم ا ا ل ا تفضحنا على ر ؤ و س ا ل ا م ا ه اللهم كما سترتنا بذنوبنا في حياتنا الدنيا فاسترنا يوم القيامه يوم ا ل ح س ر ة والندامه يوم يرى كل إ ن س ا ن منا عمله أ م ا م ه برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م احفظ قلوبنا من ا ل ن ز ا ق و أ ع م ا ل ن ا من الرياء و أ ل س ن ت ن ا من الكذب و أ ع ي ن ن ا من ا ل خ ي ا ن ة و أ م و ا ل ن ا من الربا اصرف عنا الحرام واصرف الحرام عنا قرب إ ل ي ن اللهم اغفر لنا ل ل ا إ ي اصف عنا الحرام ولو كان كثيرا ب ا ر ل ل ن م ا غ ي ا لنا ح ل ولو كان كثيرا اللهم ه ب ن اغفر من أسواجنا ي ا لنا قررة ولو ج ع كان إ م ا كثيرا ا ل ل ا م أنتق ب اغفر لنا ص د و ر ن ا يسر ب ه أ م و ر ن انصر ألف به ب ي و ت ا ح ا ل ا س ل ا ن ا و ا ئ ن ا و ل ا ن م ن ا ل ع ا م ل ي ن ب ك ت ا ب ك ا ل م ط ب ق ي ن ل س ن ة حبيبك ب ر ح م ك ي ا ذ ا ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اللهم انصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين ع ز وأعلم فضلك كلمة اللهم ح ق و ا د ي ن ا ل ل انصر ه من د و ن الاسلام و ا به حرب ل العالمين اللهم ل ا يا خ ر رب انصر ة والمسلمين في العراق وفي فلسطين اللهم احفظ اهل ا ل س ن ة في العراق وفي كل مكان اللهم عليك ب أ ع د ا ء الاسلام انتقن شررا منهم اذلهم شر ا ذ ل ا س يتم اولادهم ارمل نساءهم اذكي الامهاتهم شل اركانهم غفر اساءهم اجعل ب أ س ه م بينهم شديد مزقهم كل ه ممزقه اخرج الكفاره من ديار المسلمين ائذن بتحرير الاقصى الاسير ا ذ بتحرير الاقصى الاسيح ارزقنا ش ه ا د ة على اعتاب الاقصى حرك ل ا ت امور المسلمين شركه الهدى ء ا م س شركه ي ع المسلمين و ا ا ج م ع ن و ي ا ه غير ا ل أ م ر ب ح م ت ك ي ا ذ ا الجنال ا و إ ك ر ا مضمون ارفع ع ص ر الغلاء ا ج ب م ا ء ي ا ر ف ع عن مصر ا ل غ ل ل ل ا ا ا ء و ب ه د ا ش ر ل ه دعويه ا ي ر خ ا ا ء و س ئ ربحيه ل ل ا ل ت مضمون ب ا ت ا ل م س ل م ي ن اللهم ا ج يا ر ب ا ل ع ا ل م ي يحفظ ن ب ي و ت ن ا و ب ي و ت ا ل م س ل م ي ن م ن مفر م كل ا و م ن ا ج ك ل ف ا ج ر و م ن ف س ا ل فاسر و م ن حسن كلها سحر كل ساحر ح ر ب مكان ت ي اللهم ا والاكرام ارفع درجاتنا وتبقي خ اللهم ص ة و ج ك ا ل ر ي و ل اجعل ت لنا ل ي ط ا ف ي ه حظا ولا ن ص ي من ا يا ذا الجلال والاكرام اللهم برحمتك اجعل ل ا من كل خير ن ص ي م ا و إ ل ى كل خير سبيلا لا تجعل لكافر على مسلم سبيلا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام وآخر دعوانا للحمد لله رب للحمد العالمين لله Amin Thank you.